قال أذابه الله قوله تعالى انا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم فيه بيان أن الله تعالى أرسل رسوله نوحا عليه السلام لينذر قومه قبل أن يأتيهم العذاب فالنذارة اولا وهي عامة في جميع الأمم والرسل كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذلك لإقامة الحجة أولا كما في قوله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه المسألة في سورة بني إسرائيل في كلامه على قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الايه قوله تعالى ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم الايه جعل الطاعه هنا لنبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلق عليها مغفرة الله لذنوبهم وقد بين تعالى أن طاعة النبي هي طاعة الله فهي في الأصل طاعة لله لأنه مبلغ عن الله جل وعلا كما في قوله تعالى في سورة النساء وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من الرسول فقد أطاع الله قوله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي على الدوام كما قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي أن نبي الله نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بذل كل ما يمكنه في سبيل الدعوة إلى الله وقد بين تعالى مدة مكثه فيهم على تلك الحالة في قوله جل وعلا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا بين تعالى الغرب من جعل الأصابع في الآذان لعدم السماع كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وإصرارهم واستكبارهم إنما هو عن اتباع ما دعاهم إليه نوح عليه الصلاة والسلام كما قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وقريب منه قول الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم اليه قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رتب ارسال السماء عليهم مدرارا على استغفارهم وهذا يدل على ان الاستغفار والتوبه والعمل الصالح قد يكون سببا في تيسير الرزق وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله من أراد أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه وقد تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه المسألة في سورة هود عند قول الله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الآية كما دلت الآية الأخرى في هذه السورة على أن المعصية سبب للهلاك في قوله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا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 فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا مروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قاله ابن كثير والقرطبي وقيل أطوارا أي شبابا وشيوخا وضعفاء وقيل أطوارا أي أنواعا صحيحا وسقيما وبصيرا وضريرا وغنيا وفقيرا ونحو ذلك وقيل أطوارا معني به اختلافهم في الأخلاق والأفعال قاله القرطبي ولكن كما قدم الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا تعددت الأقوال في الآية وكان فيها قرينة دالة على أحد الأقوال فإنه يبينه وهنا قرينة في الآية على أن المراد هو الأول وإن كان الجميع صحيحا والقرينة المعنية هي أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأول لأنما بعد الإيجاد صفات عارضة وقد جاء نظير هذه الآية في سورة المؤمنون كما قدمنا وذيلت بقوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين ومنها ان الايه سيقت في الدلاله على قدره الله على بعثهم بعد موتهم لمجازاتهم بما عملوا فكان الانسب لها ان يكون متعلقها كمال الخلقه والقدره على الايجاد والانسب لهذا المعنى هو خلقهم من نطفه امشاج وماء مهين ثم تطويرها إلى علقة ثم تطوير العلقة مضغة ثم خلق المضغة عظاما ثم كسو العظام لحما، ثم إن نشاه نشأة أخرى إنها قدرة باهرة وسلطة قاهرة ومثله في الواقع قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وكذا في الطور في أصل الخلقة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إن أصل الخلقة والإيجاد وهو أقوى دليل على القدرة هو الذي يجاب به على الكفرة كما في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره ثم قال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذلك كله دليل على أن المراد بالأطوار في الآية هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو المجتملة عليه سورة المؤمنون بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته